هذه بعض عقائد الاثنين والآن ترون هوام الآن كيف وقفوا مع المصيريين في سوريا يقاتلون المسلمين ولا يكتل قتل بالرصاص إذا قبضوا على سني بقروا بطنه بالسكاكين وترون الصورة موجودة على شبكة عكبوتية حين قبضوا على سني في العراق وحين ربطوا يدي ورجله الصورة موجودة وضربوا بالحجارة حتى هلك ومات الله يغفر الله ويرحمه بعد ذلك ما كفى هذا أتوا بالبنزين وحركوه وهذا موجود ومما رأيض من عساكر الدولة العراقية تحت إفرافهم وتحت نظرهم هكذا سيصنعون بكم الرافض متما تولوا عليكم سيبقرون بطولكم يكون الأعراض ويحرقون الجذة ولن يرحموكم سيرحمكم اليهودي سيرحمكم النصراني أما الرافضي فوالله لا يرحمكم أشد الناس عداوة لأهل السنة كما قال عنهم العراقي طحطاني في نونية إن الرافض شر من وطن الحصى من كل إنس ناطق أو جاني رافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان تاريخهم أسود لأن لا سلف لهم إحنا تسأل رافض عن سلفهم ما يسألهم سلف إنما اللهم يتمسحهم بأعلى البيت وليست لهم سنيد عن على البيت إلا كأسنيد الكلابين الدجالين ليست كأسيدها للسنة والجماعة ثقة عن ثقة فهو تاريخهم أسود. ومن سفاة عقولهم وضلالهم أن ينتظرون محمد بن الحسن العسكري الذي غاب في سرداب سامرة من نحو ألف ومئتي عام ينتظرون هذا الرجل الذي يخرج وينقذهم ويظنهم الله أن ينتظرون للدجال قال له لا, لا أصل له أصل له. الحسن العسكري كان عقيما وقد اتفق العلماء على أنه كان عقيما مولد له فمن ابن يسمى محمد ثم إذا كان مح... قد ولد فلماذا غاب في سرداب سامرة وهل يعقل لأنه إلى الآن موجود ومختفي عن الأنظار هذا يدل على نقص عقولهم وعلى سفاتهم وعلى خبفهم وأنه وشد الناس عداوة لأنه يحذر وأنه يغتر بالمقولات التي الآن بالتقارب بين أهل السنة وبين الرافضة هذا ليسعى بالتقار ولا يسعى التقارب بين إسلام الكفر وبين إسلام والشرك لا تقارب بين السنة وبين الرافضة أي حال من الأحوال قد لاك الذي يقول الرافض معتدل ما في شيء اسمه الرافض معتدل الرافض كلهم على عقيدة واحدة ولا يتبى الرحم ولا يستطيع شخص يوجد عن الرافضين يكذرون اليهود والنصارى. حتى الكفر ما يكفر إلا إذا قتلوهم التكفير يقع على القتال وعلى مضلة ولا فلاسون لا يكذرون حتى الصحاب ما يكذرون المشركين بالتالي في اللهجة في السجية نعم هذا موجود لكن في العقيدة لا أصل له فلا نغتر الله